Hacı Hafız Emrah Kur'an-ı Kerim talih edecek. Bismillahirrahmanirrahim. الْحَمْدُ قُنْتُ الْحَمْدُ قُنْتُ وَمَا عِنْدُ رُكْمَ الْحَمْدُ لأما تمد فأهلك بالطاوية <تصفيق> لأما عاجل فأهلك بيع فرص عاشية بِعَلَيَّ يَا لَيْلُ وَاسْمَعْ نِدَائِي يَسْمَعُكَ إِنَّ يَا مِن فَتَغَلْقَ الْمَكِيَا صَرْعَاكَ أَنَّمْ أَعْجَازْنَكْ مِنْ خَالِيَةٌ فَهَلْ لَهُمْ ان جاءا كي عنه لمن قد لهن سنشي شديف ويان يعطف بِإِنَّ فَأْخَذَ فَأْخَذَ الْرَّاجِعِ إِنَّ بيا عليك تمشي عشان تعيا جنونك تمشي رحت في ناس خوانشوا لا الأرض ولد بعدك كتادك كتاهدا. في منزل رقعة لا قال بانتي تمام لما على رجائها ويحمل عونك يا ساق يا ميز سمايا يا ميز شعوذ لا تساميكم رَأَى الْمَنَئُ فِي شِدَادٍ جِيَامِي يَقُولُ رَأَيْتُ قُرْآنَكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا يَا التي عيشت راضية في دنة عالية قبوةها نحن شلون بني ان بما انت لست كل يوم من القرانيه كنا شلون بما اسل ثم إن علان الخانية وإن من أن نرسيه كتابنا فيقول يا ليس ميراً ارتك ولم أدري ما حسابياً يا ليس كانت No. <laughs> وَيَوْمَ تَعْمَى الْأَبْصَارُ ثُمَّ تُرَىٰ ثم في تُبْصِرْنَ ۖ وَسَمْعُهُمْ فِي أَذَانٍ Ooh. Mm -hmm. فليس لن يغمانا عنه وليس لن يرمانا عنه طعام وليس لم يومها هنا حبيب ولا طعام لَا طعام إلا من shit Dan